بسم الله الرحمن الرحيم ألف لا تلك آيات الكتاب الحكيم أكان للناس عجبا أن أوحينا إلى رجل منهم أن أنذر الناس وبشر الذين آمنوا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 والذين كفروا لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون هو جَعَلَ جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب ما خلق الله ذلك إلا بالحق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 إن الذين عملوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم تجري من تحقيم الأنهار في جنات النعيم دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام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 وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ ضُرٌّ دَعَانَا لِجَنبِهِ أَوْ قَاعِدًا أَوْ قَائِمًا فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْ ضُرِّهِ مَرَّ كَأَن لَّمْ يَدْعُنَا إِلَى ضُرٍّ مَّسَّ ۚ كَذَٰلِكَ يُدْخِلُ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ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 ثم جعلناكم خلائف في الأرض من بعدهم لننظر كيف تعملون وإذا تسلى عليهم آياتنا بينات قال الذين لا يرجون لقاء نأتي بقرآن غير هذا أو بدل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 ويقولونها أُناس فعَن أُناس عند الله قل أتُنَبِّعُنَاللَّهَبِمَا لَا يَعْلَمُ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ تُضْحَانَهُ تُضْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ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 ويقولون لولا أنزل عَلَيْهِ آية من ربه فقل إنما الغيب لله فانتظروا إني معكم من المنفضلين وإذا أذقنا الناس رحمة من بعد ضراء مستتهم إذا لهم مكر في آياتنا قل الله أسرع مكرا إن رسلنا يكتبون ما سمكرون هو يسيركم في البذل والبحر حتى إذا كنتم في الفلك وجرين بهم بريح طيبة وفرحوا بها وفرحوا بها جاء السارق عاصف و الموج من كل مكان و الموج من كل مكان و ظنوا أن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 ما بظيكم على أنفسكم متى الحياة في الدنيا ثم إلينا مرجعكم فننبيكم بما كنتم تعملون إنما مثل الحياة الدنيا كما إن من السماء فاختلط به نبات الأرض مما, مما يأكل الناس والأنعام حتى إذا أخذت الأرض ذخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فاجعلناها حصيدا, حصيدا كأن حصيدا تغن في الأمس كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون والله يدعو إلى دار السلام والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى طراط مستقيم للذين أحسنوا الحسنى وزيادة ولا يرهق وجوههم قترا ولا دلة أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون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 ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين مَكَانَكُمْ مكانكم أنتم وشركاؤكم فزينا بينهم وقال شركاؤهم ما كنتم إيانا تعبدون فكفى بالله شيدا بيننا وبينكم إن كنا عن عبادتكم لغافلين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 أَمَّنْ أم يَمْلِكُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَمَنْ يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَمَنْ يُدَبِّرُ الْأَمْرَ فَتَنَاقُونُ اللَّهَ فَقُل أَفَلَا تَسْتَقِيمُونَ فذَانِكُمْ اللَّهُ رَبُّكُمْ الْحَقُّ فَمَا دَاءَ بَعْدَ الْحَقِّ إِلَّا الضَّلَالُ فَأَنَّى تُصْرَفُونَ كَذَلِكَ حَقَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ عَلَى الَّذِينَ فَسَقُوا إِنَّهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ قُلْ هُمْ مِنْ شُرَكَائِكُمْ يخلق الخلق ثم يعيده قل انه يبدع خلقا ثم يعيده فانى تؤفتون قل هم من شركائكم من يهدي إلى الحق قل ان الله يهدي للحق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 فَإِنْ تَسُؤُ بِسُوْءٍ مِثْلِهِ وَجُرُومًا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِيْنَ بَلْ كَذَّبُوْا بِمَا لَمْ يُحِيْطُوْا بِعِلْمِهٖ وَلَمَّا يَأْتِهِمْ تَأْوِيْلُهٗ كَذٰلِكَ كَذَّبَ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الظّٰلِمِيْنَ ومنهم من يؤمن به ومنهم من لا يؤمن به وربك أعلم بالمستدين وإن كذبوك فقل لي عملي ولكم عملكم أنتم بريءون مما أعمل وأنا بريء مما تعملون ومنهم من يستمعون إليك أفعنت تسمع الصم ولو كانوا لا يعقلون ومنهم من ينظر إليك أفعنت تهدي العمي ولو كانوا لا يغفرون إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس عن فتهم يظلمون ويوم يحشرهم كأن لم يلبثوا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 ثم الله شهيد على ما يفعلون ولكل أمة رسول فإذا جاء رسولهم قضي بينهم بالقس وهم لا يظلمون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل لا أملك لنفسي ضغوا ولا نفعا إلا ما شاء الله لكل أمة أجل إذا جاء أجلهم فلا يستعثرون ساعة ولا يستقدمون قل أرأيتم إن أسعكم عذابه بياتا أو نهارا ماذا يستعجل منه المجرمون أتم إذا ما وقع آمنتم به الآن وقد كنتم به تستعجرون ثم قيل للذين ظلموا ذوقوا عذاب الخلج هل تجذون إلا بما كنتم تكسبون وَيَسْتَنْبِئُونَكَ احَقُّهُ قُلْ إِنِّي وَرَبِّي إِنَّهُ لَحَقٌّ وَمَا أنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ وَلَوْ أَنَّ لِكُلِّ نَفْسٍ ظَلَمَتْ مَا فِي الْأَرْضِ لَبْتَجَسَّدَتْ وَأَسَرُّوا نَدَامَتَهُمْ لَمَّا رَأَوُا الْعَذَابَ وَأَسَرُ النَّجَامَ تَنَمَّ رَأَوُوا الْعَذَابَ وَقُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْقِصْتِ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ أَلَا إِنَّ اللَّهَ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ أَلَا إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ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 إن الله له فضل على الناس ولكن أكثرهم لا يشكون وما تكون في شأنه وما تسلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا إلا كنا عليكم شهودا استفيغون فيه وَمَا يَعْزُضُ عَلَى رَبِّكَ مِنْ مِثْقَالِ دَرَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ وَلَا أَصْغَرٌ مِنْ ذَلِكَ وَلَا أَصْغَرٌ مِنْ ذَلِكَ وَلَا أَكْبَرَ إلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ أَنَّى إِنَّ أولي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 وَالَّذِي جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ لِتَسْكُنُوا فِيهِ وَالنَّهَارَ مُضْحَكًا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَسْمَعُونَ قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا سُبْحَانَهُ قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا سُبْحَانَهُ وَلَهُ الْغُنَى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 متاع في الدنيا ثم إلينا مرجعهم ثم نبيقهم العذاب الشديد بما كانوا يكفرون واتل عليهم نبأ نوح إذ قال لقومه يا قوم إن كان كبر عليكم مقامي إِن كَانَ كَبْرَ عَلَيْكُمْ مَقَامِي وَتَجْهيري بِآيَاتِ اللَّهِ فَعَلَى اللَّهِ تَوَكَّلْتُ فَأَجْمِعُوا أَمْرَكُمْ وَشُرَكَاءَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُنْ أَمْرُكُمْ عَلَيْكُمْ غَمَّةً ثُمَّ اقْبِضُوا ثُمَّ اقْبِضُوا إِلَيَّ وَلَا تُضِرُنْ فَأَنْتَ وَلَيْسَ لَكُمْ فَمَا سَأَلْتُكُمْ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى اللَّهِ وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ فَكَذَّبُوا بِنَجَيْنَهُ وَمَنْ مَعَهُ فِي الْبَحْرِ وَجَعَلْنَاهُمْ خَلَائِفَ وَأَغْرَقْنَا الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ المنذرين ثم بعثنا من بعده رسلا إلى قومهم فجاءوا بالبينات فما كانوا, فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا به من قبل كذلك نطبع على قلوب المعتدين ثم بعثنا من بعد موسى وهارون إلى فرعون وملئه بآياتنا فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين فلما جاءهم الحق من عندنا قالوا إن هذا لفحر مبين قال موسى أتقولون للحق لما جاءكم سحر هذا ولا يفلح الساحرون. قالوا أتيتنا لتلفتنا مما وجدنا عليه آباءنا وتكون لكم الكبر ياعو في الأرض وتكون لكم الكبر ياعو في الأرض وما نحن لكم بمؤمنين. وقال فرعون أتوني بكل ساخر عليم فلما جاء السحرة قال لهم موسى ألقوا ما أنتم مرقون فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به إن الله سيبطله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 فقالوا على الله توسكنا ربنا لا تجعلنا فسلا للقوم الظالمين وندّعنا برحمتك من القوم الكافرين وأوحينا على موسى وأخيه أن تبوء لقومك ما بمصر بيوتا وجعلوا بيوتكم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 فاستقيما ولا تستبعا لتبيل الذين لا يعلمون وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتبعهم فرعون فأتبعهم فرعون وجنوده بغيا وعدوى حتى إذا أدركه الغرق قال آمنت حتى إذا أدركه الغرق قال آمنت قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسراء آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين آن آن آن آن, آن وقد عصيت قبل وكنت من المسلمين فاليوم ننجيك ببدنك فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية وإنك كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون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 الذين حقّت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب العظيم فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم إلا قوم يونث لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة في الدنيا ومسعناهم إلى حين ولو شاء ربك لآمن من في عرض كلهم جميعا أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَن تُؤْمِنَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَيَجْعَلُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ قُلِ انظُرُوا مَاذَا فِي السَّمَاوَاتِ قُلِ انظُرُوا مَاذَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا الْآيَاتُ نذر عن قوم لا يؤمنون وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون فهل ينتظرون إلا مثل أيام الذين خلوا من قبلهم فهل ينتظرون الا مثل ايام الذين خلوا من قبلهم قل فانتظروا قل فانظروا اني معكم من المنتظرين ثم ننجي رسلنا والذين امنوا ثم ننجي رسلنا والذين امنوا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 وَإِنْ يَمْتَسَكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَأَشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِنْ يَمْتَسَكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِنْ يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَ لِفَضْلِهِ يُصِيبُ بِهِ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَنْ تَرْدَّ جَنَفًا يَصِيبُ بِهِ من يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمْ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ فَمَنْ أَرَادَ فَانْتَهَ هُوَ وَمَنْ ومن ضل فإنمّا يضل عليها وما أنا عليكم بوكير واتبع ما يوحى إليك واصبر حتى يحكم الله واصبر حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين